ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هاروس أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين